Sitä ei سر أي واحد خان الغدر علينا صاب النسيان رجالك زاهر نحن منكم والدم علينا الأجله والدم حبيبي وطني لأجله مموت سهر سلمن زمت الفرسات تحط الظلم تحط الطغيان قاعد كعدايب وزي وما <تصفيق> من سلفت كان مطارت نخد بالثار بنتعهد الوطني نادي أبديك بلادي زاهر شاهد عالدرب منحي زاهر شاهد عالدرب منحي الوطن امتاله وما بيخلاش شهادة علينا شو بتحلى اللب بالوطن اللي في الدار مثل الاصار ونخلي الدار مثل الاصار يا كدوي بالاقصى 13 على طول الغاصب لازم عنا يزود الطين الحره أرض الاسراء ضد كلهم كل على طول الغاصب لازم عنه يزود الطين الحره بصيومك يا